استووا اقيموا صفوفكم اعتدلوا سووا صفوفكم اسد الخلل الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم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 Als we het over mensenrechten hebben, is نحن بمستيقنين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيت بلقاء يومكم هذا ومأواكم